انفسنا ومسيئات عملنا انه يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فلا شك يعني ضيق الوقت كلكم يشعر به ولكن على عجالة يعني ما لا يدرك كله فانواع الاعراب اخوة بيها تقدموا كده كما تعودنا أنا أخوي تعودوا للإمام شو <شوية> بس كده؟ <مه> ها؟ عايزين فيلو يعني ولا؟ بس <أصل>... لعبل ما الأخ المسؤول عن المكافات بس <يجبس> أنواع الإعراب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فالإعراب هو لغة الإيضاح والبيان والإفصاح شرعا ترى بستلاحظ تغير حركة آخر الكلمة باختلاف العوامل الداخلة عليه والبناء لغة بارك الله فيك استلاحا لزوم لزوم لزوم حركة آخر الكلمة حالة واحدة مع اختلاف العوامل للدخيل عليها يقول وللإعراب أربعة أنواع رفع ونصب وخفض وجزم إذن كم نوع الأول الأول رفع والثاني نصب والثالث خفض طب ما الفرق بين الخفض والجر على صوت والجزم طيب يشترك الاسم مع الفعل في كم علامة دول أربعة نصب رفع ونصب وخفض وجزم يتفق الاسم مع الفعل في كم علامة ثلاثة هما الرفع والنصب والجر دول يتفقوا مع الاسم والفعل يعني في فعل مجرور هم ليه يعني في فعل مجزوم فيه اسم مجزوم إذا العلامات المشتركة رفع ونصب والجزم في الأفعال يقابله الرفع الجر في الأسماء أنواع الأعراب التي تقع في الإسم والفعل جميعا أربعة الأول الرفع والثاني النصب والثالث الخفض والرابع الجزم ولكل واحد من هذه الأنواع الأربعة معنى في اللغة ومعنى في الإصطلاح الرفع في اللغة هو العلو والارتفاع عكسه الخفض وهو التسفل والنصب الاستواء والاستقامة والجزم هو القطع والرفع هو ايه العلوم والارتفاع قد افلاح اليوم من استعلى استعل بايه بالايمان الاستعلاء بالايمان افلاح اليوم من استعل يبقى لغة هو الارتفاع والاستعلاء وفي الاصطلاح تغير المخصوص علامته الضمة تغير المقصوص علامته الضمة النصب هو الاستواء والاستقامة وفي الاصطلاح تغير مخصوص علامته الفتحة والخفض التسفل وفي الاصطلاح تغير المخصوص علامته الكسرة أو ما ناب عنها والجزم القطع في الاصطلاح تغير المخصوص علامته السكون إذن لكل علامة معنى في اللغة ومعنى في الاستلاح معنى الاستلاح ثابت تغير مخصوص علامته في الرفع الضمة، وفي النصب الفتحة في الجر الكسرة، في الجزم علامة معناه في اللغة علو وارتفاع يكون راف تسفل استقامة قطع طب من يقول اللي يعرف لنا يعرف لنا لغة, لغة اصطلاحا ها تضل في اللغة العلو والارتفاع في الاصطلاح أعلام تضم أو ما ناب عنها طيب من يعرف النصب ها تضل النصب في اللغة الاستواء وفي الاستلاح علامته الفتحة أو منابع عنها طيب الجزم أو الخفض كما تشاء التسفل في الاستلاح تغير مخصوص علامته الكسرة أو منابع عنها الجزم طيب إذا قلنا القاطع فيكون تعرف الجزم إذا قلنا الاستواء والاستقامة فبذا قلنا العلو والارتفاع إذا قلنا التسفل طيب تغير مخصوص علامته الضم يكون تغير مخصوص علامته الفتح يكون تغير مخصوص علامته الكس الليه الخفض تغير مخصوص علامته السكون إذن الإعراب هو الإعراب نرجع الورا الإعراب هو الإعراب هو الإفصاح والبيان ومنه الثيب تعرب عن رأيها في الاصطلاح تغيير حركة آخر الكلمة باختلاف العوامل الداخلة عليه والبناء هو لزوم الكلمة حالة واحدة في جميع التراكيب طيب الإعراب لكم علامة أربعة هي رفع ونصب وخفض وجزم. يشترك الاسم مع الفعل في كم علامة؟ في الرفع وا. طيب والجزم في الأفعال يقابله. طيب. طيب فمن يعرف بقى علامات اللغة واصلاحا واحد واحد كده؟ ها. صدّل. طب ارفع صوت. ها. صلاحا. علامته الضم طيب النصب ها النصب هو الاستواء والاستقامة مم استلاحا تغير مخصوص علامته علامته الفتح طيب الجزم ها القاطع استلاحا تغير مخصوص علامته الكسرة أو منابة عنها الخفض السكون ها. القاطع بارك الله فيك هذا أنواع الإعراب رفع نصب جزم جر يشترك الاسم مع الفعل في كم علامة ثم يفترق فالجر في الأسماء يقابله الجزم في الأفعال بعد ذلك ندخل إلى علامات الإعراب قال باب معرفة علامات الإعراب للرفع أربع علامات الضمة والواو والألف والنون نتحدث أولا عن مواضع الضمة فالضمة علامة, لل... علامة لل... للرفع طيب في كم موضع تكون الضم علامه للرفع في الاسم المفرد في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث والفعل المضارع الذي لم يتصل باخره شيء بأول اول موضع الاسم الايه المفرد حد يعرف المفرد هو ايه الاسم المفرد هو يقول ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحق بهما ونقول المفرد ما دل على واحد أو واحدة المفرد هو ما دل على واحد أو واحدة فكتاب مفرد وقلم مفرد ومصحف مفرد ومحمد مفرد فالمفرد ما دل على واحد أو وعلامته الرفع طيب متى يكون الاسم المفرد مرفوعا؟ أذن بعض المواضع يكون فيها المفرد مرفوعا. إذا وقع في أول الكلام فصار مبتدا والمبتدأ دائما مرفوع أقول الكتاب مفيد. تعرف كلمة الكتاب مبتدع مرفوع وعلامة الرافع الضمة. طيب. إذا كان مبتدع يرفع. موضوع آخر. إذا كان خبر يرفع الكتاب مفيد فمفيد خبر مرفوع بالضمة إذا يأتي المفرد مرفوعا إذا كان مبتدأ أو خبر موضع آخر فاعل وكل فاعل يحتاج إلى إلى فعل أقول صلى المسلم الجمعة صلى المسلم الجمعة يبقى صلى فعل والمسلم فاعل خلاص يبقى عندي المبتدأ وعندي الخبر وعندي الفاعل كمان. نائب الفاعل أو الشرح المعلم الدرس أو الشرح الدرس كلام ده يأتي بعد ذلك بالتفصيل نائب فاعل إذن المفرد هو ما دل على واحد أو واحدة ويرفع بالضمة. يرفع بالضمة يقول والاسم المفرد ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة حد يعرف الأسماء الخمسة أب وأخ وحم وفو وذو سواء كان المراد به مذكرا مثل محمد وعلي وحمزة أم كان المراد به مؤنثا مثل فاطمة وعائشة وزينب وسواء كانت الضم ظاهرة كما في حضر محمد حضر محمد فتحة إيه ظاهرة يعني إيه ظاهرة يعني تنطق ضمة وتكتب ضمة حضر محمد الضمة إيه ظاهرة كت لو قلت جاء الفتى جاء الفتى الفتى مفرد ولا مثنى موقعها من الأعراب والفاعل دائما أين الضمة مقدّرة أين الضمة مقدّرة حضر محمد وسافرت فاطمة تو أم كانت مقدّرة نحو حضر الفتى والقاضي وأخي، ونحو تزوجت ليلى ونعمه، فإن محمد وكذا فاطمة مرفوعان وعلامة رفعهما الضمة ظهرا، والفتى ومثله ليلى ونعمه مرفوعات وعلامة رفعهن ضمة مقر على الألف منع من ظهورها الإيه التعذر، يمنع من الظهور تعذر وثقل وحركة تعذر وثقل وحركة مين يفكرنا كده بالتعذر الاسم المقصور اللي هو اسم معرى باخير والف لازمه مفتوح ما قبله طيب الثقل الاسم المنقوص وهو المختوم بياء لازمه مكسور ما قبله والثقل حركة المناسبة الاسم المضاف الياء المتكلم والقاضي مرفوع على مترفع ضم مقدّر على الياء منع من ذورها الثقل وأخي مرفوع على مترفع ضم مقدّر على ما قبل الياء المتكلم منع من ذولا حركة المناسبة إذا قال جاء أخي جاء أخي أعرف كلمة أخي إيه فعل مرفوع بضم مقدّر منع من ذولا حركة حركة المناسبة جاء القاضي فاعل مرفوع بضم مقدرة منع منظورها الثقل جاء الفتى فاعل مرفوع بضم مقدرة منع منظورها حركة التعذر إذا التعذر في المقصور والثقل في المنقوص والمناسبة في المضاف إلى ياء المتكلم أقول أبي كريم أبي كريم تعرف كلمة أبي ما له منع منظورها حركة المناسبة أبي مبتدا مرفوع على مترافع الضمة المقدرة منع منظورة حركة المناسبة خلاص وأما جمع التكسير فالمراد به ها ما المراد بجمع التكسير إذن المفرد ما ليس مثنى ولا مجموعا أو مدلة على واحد أو واحدة مدلة على واحد أو واحدة ويرفع بال بالضم والرفع هو العلو هو الارتفاع العلو الارتفاع حد يعرف جمع التكسير هو ايه ما دل على اكثر من اثنين او اثنتين مع تغير في صيغة مفردة اقول رجل جمعها واسد جمعها ونمر جمعها نمور هذا التغير له اشكال اول شكل من اشكال التغير تغير بالشكل ليس غير شكل التشكيل بس فاسد اقول اسد ونمر نمور فإن حروف المفرد والجمع في هذين المثالين متحدة والاختلاف بين المفرد والجمع إنما هو في شكلها يعني أسد الألف مفتوحة والسين مفتوحة والدال مضمومة أسد طيب في الجمع أقول أسد فتصير الألف مفتوحة والسين ساكنة نمر النون مفتوحة والمين مكسورة نمور نمور النون مضمومة والميم مضمومة يبقى تغير فين؟ في الشكل هناك تغير بالنقص ليس غير نحو تهمة جمع تكسير منها؟ تهم تخمة تخم طيب أين النقص؟ حرف الإيه؟ الهاء أو التاء تغير بالزيادة صنو أقول صنوان تغير في الشكل مع النقص سرير جمعها صرر وكتاب كتب تغير في الشكل مع الزيادة سبب بطل سبع سباع ذئب شجاع تغير في الشكل مع الزيادة والنقص كريم رغيف أقول رغفان كاتب وكتاب وأمير وأمراء ورغيف ورغفان فان ورغيف إذا الضمة علامة للرفع الأول في المفرد والرفع ظاهر و مقدر مثال للتغالي للرفع الظاهر مثال للرفع الظاهر جاء محمد مثال للرفع المقدر جاء الفتى هذا التقدير سببه طيب مثال للتقدير سببه الثقل جاء القاضي مثال للتقدير حركة المناسبة جاء أخي طيب جمع التكسير هو مدل على اكثر من اثنين او اثنتين مع تغيير صورة المفرد والتغيير له اشكال طيب الرجال قوامون على النساء كلمة الرجال اسم ولا فعل ما علامة اسمية الرجال دخول الالف واللام ما اعراب كلمة الرجال مبتدى مرفوع ما على رفع الرجال الضمة الظاهرة من أي أنواع الجمع كلمة الرجال جمع التكسير إذا الرجال قوامون على النساء الرجال جمع تكسير يقول وهذه الأنواع تكون مرفوعة بالضمة سواء كان المراد من لفظ الجمع مذكرا نحو رجال وكتب أم كان المراد منهم مؤنسا نحو زيانب جمع كلمة زينب جمع زينب زيانب أو زينبات وسواء كانت الضمة ظاهرة كما في هذه الأمثلة أم كانت مقدرة نحو سكارة وجرحى وعذارى وحبالة قام الرجال والزيانب قام الرجال والزيانب من يعرف هذا المثال قام الرجال والزيانب فضل. قام فعل الماضي مبني على الفتح العدم التصليه بشيء الرجال فاعل أول فاعل فاعل بس عشان فيه واو حرف وعطف الرجال فاعل مرفوع علامة الرفع الرجال ديت جمع والزيانب الواو حرف والزيانب والمعطوف على المرفوع والمعطف على المجرور والمعطف على المنصوب فتجدهما مرفوعين بالضم الظاهرة وتقول حضر الجرحى والعذارة من يعرف حضر الجرحى والعذارة تفضل حضر فعل ماضي مبني على الفتح العدم اتصالي بشيء الضم منع من عمان ظهورها التعذر والواو حرف عطف والعثارة برضو مرفوع بضمه مقدّرة منع من ظهورها التعثر إذا عندي مفرد يرفع بال وجمع التكسير يرفع بال والمفرد ما دل على واحد أو أو ما ليس مثنى ولا مجموعاً وجمع التكسير هو مدل على اثنين او اثنتين مع تغيير صورة مفردة وهذا التغيير له اشكال اما بالنقص او بالزيادة وما فصلناه يبقى بعد ذلك جمع, جمع المؤنث السالم جمع المؤنث السالم من يعرفه؟ من يعرفه؟ مدل على اكثر من اثنتين بزيادة الف وتاء في اخره وصلي إن شاء الله ونكمل بعد الصلاة. خلوا قولي هذا استغفر الله الجل. السلام عليكم تلاميذكم. الحمد لله وصلى والسلام وسلم على الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وصلا بما سبق. فتوقفنا عند جمع المؤنث السالم، وهو ما دل على أكثر من اثنين. بزيادة ألف وتاء في آخره نحو زينبات فاطمات حمامات نقول جاء الزينبات من يعلم كلمة الزينبات فاعل مرفوع على مطرفع الضمة الظاهرة على آخره سافر الفاطمات من يعرف هذا المثال ها؟ سافر فعل ماضي مبني على الفتح لعدم اتصاله بشيء الفاطمات فاعل مرفوع بالضم الظاهرة على آخره يقول فالزينبات والفاطمات مرفوعان وعلامة رفعهم الضمة الظاهرة ولا تكون الضمة مقدّرة في جمع المؤنث السالم إلا عند إضافته ليا المتكلم وهنا يأتي سؤال متى تكون الضمة مقدّرة في جمع المؤنث السالم؟ اكتب عندك متى تكون الضمة المقدّرة في جمع المؤنث السالم والإجابة عند إضافته ليا المتكلم أقول هذه شجراتي وبقراتي. السؤال مهم ممكن في الامتحان. تكون الضمة مقدرة في جمع المؤنث؟ متى تكون الضمة مقدرة في جمع المؤنث؟ الإجابة عند الإضافة ليا المتكلم. تحدثنا عن المفرد وتحدثنا عن جمع التكسير وتحدثنا عن جمع المؤنث ثم يقول أما الفعل المضارب المضارع فنحو يضرب ويكتب فكل من هذين الفعلين مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة وكذلك يدعو يرجو فكل منهما مرفوع على مترافع وضمة مقدرة على الواو منع من ظهرها الثقل وكذلك يقضي ويرضي فكل منهما مرفوع على مترافعة وضمة مقدرة على الياء منع من ظهرها الثقل فالفعل المضارع الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء علامة الفعل المضارع أنه يبدأ بحرف من حروف كلمة أنيتو أقول أعمل بادئ بالهمزة نعمل نون يعمل تعمل فيبدأ بحرف من حروف كلمة أنيتو أكتب يكتب نكتب يكتب فلعلامة الفعل المضارع. والفعل المضارع مرفوع. اذا لم يسبق باداة نصب ولا اداة جزم. ويرفع بالضمة الظاهرة اذا كان صحيح الاخر. يصوم المسلم ايام العشر. يصوم المسلمو. يبقى يصوم فعل مضارع مرفوع بضمة ظاهرة. بضمة ظاهرة. خول يخرج المجاهد للغزو في سبيل الله يخرج فعل مضارع مرفوع بضم مقدرة إذن الفعل المضارع يرفع بضمة مقدرة ويرفع بضمة ظاهرة فالظاهر كما قلنا والمقدر يسعى الحاج بين الصفى والمروى يسعى الحاج بين الصفى والمروى فيسعى فعل مضارع مرفوع بضمة, بضمة ايه مقدره يدعو المسلم ربه يدعو المسلم ربه يدعو فعل مضارع مرفوع بايه بضمه مقدره اذا نعم فك يدعو الايه يدعو فين حته عندك مرفوع بضم مقداره للثقل. إذا القاضي والساعي والداعي ماشي. با عندي الرفع الرفع والنصب والجر والجزم. وقلنا المفرد دائما مرفوع وجمع التكسير مرفوع وجمع المؤنث مرفوع والفعل المضارع الذي لم يتصل بأخره شيء مرفوع. طيب يقول بين المرفوعات بالضم في هذه الأمثلة. قالت أعرابية للرجل فين المرفوع بالضم هنا؟ ما إعرابها؟ فاعل أين الفعل؟ قالت لرجل كلمة رجل اسمه لفعل فعل ما علامة الاسمية الخفض ما لك تعطي ولا تعد تعطي ما نوع هذا الفعل مرفوع ولا منصوب على مترافة وإيه ضم الايه المقدره قال ما لك والوعد الوعد اسم ولا فعل ما علامه الاسميه دخول ال ال قالت اسم ولا فعل ما علامه الفعليه قالت تاء تاء التانيث قالت ينفسح به البصر ينفسح اسم ولا ما نوعه مضارع مرفوع على منصوب ما علامة أنه فعل مضارع بدأ حرف الياء وهذا الحرف من حروف كلمة أنيتوا البصرو البصرو اسم ولا فعل طيب ما علامة الاسمية الألف واللام ينفسح به البصر ما إعراب كلمة البصر فاعل طب به دي جر ومجرور أصل الكلام ينفسح البصر به فالفعل أتى بعده الفاعل وينتشر فيه الأمل ينتشر اسم ولا فعل ما نوع هذا الفعل ما علامة المضارعة مرفع ولا منصوب ما علامة الرفع وتطيب بذكره النفوس وتطيب ما نوع الفعل ما علامة فعليته تاء، تاء دليل فعل مضارع يعني طيب مرفوع ولا منصوب النفوس النفوس اسم ولا فعل ما علامة الاسمية الالف اللام طيب اعرابه تطيب النفوس طيب ما نوع كلمة النفوس مفرد ولا جمع ولا جمع تكسير مفرده ويرخى به العيش يرخى فعل مضارع مرفوع بضم ظاهرة صح ولا غلط غلط إن شاء الله. يبقى اضم ايه؟ مقدرة العيش فاعل مرفوع على مترفع اضم الظاهرة على اخره الظاهرة على اخره مصبوط اسمه ولا فاعل علامة الاسمية مزبوط. وتكتسب به المودات وتكتسب به المودات وتكتسب اسمه ولا فاعل مرفوع على منصوب مرفوع في ضم ولا مقدرة المودات اسمه ولا فاعل اسم علامة الاسمية وعلامة الإعراب فاعل مرفوع أي أنواع الأسماء المودة جمعها مودات ويربح به المدح والوفاء ولا ويربح به المدح والوفاء يربح فاعل ماله مرفوع على منصوب مرفوع بايه ظاهرة ولا مقدرة ظاهرة المدحو اسم ولا فعل علامة الاسمية الالف واللام والوفاء اسم ولا فعل علامة الاسمية الخلق عيال الله الخلق عيال الله من يعرب هذه الجملة ها فضل ممتاز الخبر هو الجزء الذي يتم معنى الكلام ولا يحتاج السمع الى كلام بعد لو قلت الخلق عيال عيال كلام مفيد ولا مش مفيد مش مفيد؟ لا طب لو قلت لك انت رجل كلام مفيد ولا مش مفيد مفيد الخلق عيال المعلمون احرار الشهداء ابرار حرار صح خابت ماشي الله مضاف إليه فأحبهم لله أنفعهم لعياله أحبهم لله أنفعهم لعياله وأولى الناس بالعفو أقدرهم على العقوبة هنا أتي هذه الجملة النساء حبائل الشيطان من يعرف الجملة دي؟ شغل نشو. نشو. بارك الله فيه طيب الشيطان اسم ولا فعل علامة الاسميه والنساء اسمه ولا فعل علامة الاسميه عند الشدائد تعرف الإخوان عند الشدائد تعرف الإخوان عند الشدائد تعرف الإخوان من يعرب هذه الجملة؟ ها عادي نعرب ونغلط ونتعلم نتكلم ها طيب الجملة دي فيها مبتدأ وخبر فيهاش أول فيها مبتدأ وخبر فيهاش عند الشدائد تعرف الإخوان ها؟ يعني فها كده يعني يعني ممكن نقولوا k量 تعرف عند الشدائد أو, أو تعرف الإخوان عند الشدائد طب الإخوان تعرف إيه في المثال ده عند الشدائد تعرف الإخوان طبعا مش الإخوان وأخوانة الدولة والقصة اللي ماشية دي لا الإخوان اللي خاف الله يعني عشان بس ما حدش يقول ده, ده داخل في سكة تانية، صح يا سيدي؟ هاه؟ عند الشدائد تعرف الإخوان خلي دي يتوجب عشان الشيخ سيد بيبص العقار بالساعة، فأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.